إليه يرد علم الساعة وما تخرج من سمعات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلم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 دعاء الخير وإمسه الشعور فيؤس قلوق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرر أمسته لا يقول أن هذا لي لا يقول أن هذا لي وما أظن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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَظِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ